احسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل متى يبدأ هذا الوقوع في الفسوق والجدال هل في هذه الأيام في المدينة أو يبدأ منذ إحرامه أم ماذا من هذه الأيام لا يؤخر الإنسان من هذه الأيام يبادر إلى تجنب الفسوق وتجنب الجدال المذموم ويروض نفسه ويربي نفسه ويقبل على حجه منيبا تائبا بعيدا عن معصية الله تبارك وتعالى وأما الرفث الذي هو الجماع فإنما يمنع منه إذا أهل ودخل في النسك معا. عليكم. يقول هل يجوز للمعتمر أن يؤدي أكثر من عمره في سفرة واحدة إذا كان قادم من خارج المملكة؟ في السفرة الواحدة يؤدي عمرة، يؤدي عمرة وتكون مع حجه إما تمتعا أو قرانا مع حجه إما تمتعاً أو قرانا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وأما العمر, أو العمر المتكررة بعد الحج فهذه ليس عليها أصل واضح في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه نعم أحسن الله ليكم يقول سمعت بأذني كثيرا عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من يقول أسألك الشفاعة يا رسول الله فما حكم ذلك هذا من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام هذا من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كنت تريد حقا وصدقا أن يكون الرسول صلوات الله وسلامه عليه شفيعا لك يوم القيامة فحقق التوحيد كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وفي الحديث الآخر وهو أيضا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمة يوم قيامة وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمة يوم قيامة لمن تكون قال وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمة يوم قيامة وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا فالذي يدعو الأموات الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره هذا من الدعاء الذي لا يجوز أن يلتج فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى هذا من دعاء غير الله جل وعلا إذا سألت فاسأل الله إذا كنت تريد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا لك قل في دعائك اللهم شفع فيا نبيك الشفاعة لله وبيد الله قل لله الشفاعة جميعا سل الله تبارك وتعالى اتجه إلى الله قل اللهم شفع فيا نبيك قل اللهم اجعل نبيك صلى الله عليه وسلم شفيعا لي يوم القيامة قل اللهم اجعلني ممن يشفع لهم نبيك صلوات الله وسلامه عليه وفي الوقت نفسه عليك بتحقيق التوحيد لأن أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هم من قالوا لا إله إلا الله مخلصين لله تبارك وتعالى ومعنى مخلصين لله أي لا يسألون إلا الله ولا يستغثون إلا بالله ولا يطلبون المدد إلا من الله ولا يصرفون شيئا من العبادة إلا لله تبارك وتعالى إلى الله وحده لجؤهم وإليه وحده سبحانه وتعالى فزعهم والتجاءهم قل إن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له نعم حسن الله ليكم يقول بالنسبة لصلاة النافله ما الأفضل صلاتها في المسجد الحرام أم في الفندق قال صلوات الله وسلامه عليه صلاة الرجل في بيت أفضل إلا المكتوبة صلاة الرجل في بيت أفضل إلا المكتوبة ف الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة ولكن صلاة النافلة في البيت أفضل صلاة النافلة في البيت أفضل نعم أحسن الله عليكم يقول قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ما هو التعجل وما هي كيفيته يقول الله سبحانه وتعالى في تمام آيات الحج في سورة البقرة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى أي لمن اتقى الله في حجه وحقق في حجه تقبل الله سبحانه وتعالى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون فالتعجل في يومين هذا لا إثم على العبد في ذلك والمراد باليومين يوم الحادي عشر من ذي الحجة واليوم الثاني عشر من ذي الحجة ولا تعجل قبل ذلك لا يصح تعجل يوم العيد يوم ال ال العاشر من ذي الحجة لا يصح تعجل في, في, في هذا الوقت ولا في ال اليوم الحادي عشر من ذي الحجة التعجل الذي لا إثم على الإنسان فيه هو في اليوم الثاني عشر فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر أي إلى اليوم الثالث عشر وهو أكمل وأتم في العمل وهو الموافق لفعل النبي عليه الصلاة والسلام فانه تأخر صلوات الله وسلامه عليه ولم يتعجل لكن من تعجل في يومين فلا يثمع عليه يومين أي يوم الحادي عشر و يوم الثاني عشر يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر فلا يثمع عليه في ذلك إذا رمى الجمرة في يوم الثاني عشر بعد زوال الشمس كما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه فإنه يتعجل و يسقط عنها اليوم الثالث عشر ويرخص له في ترك ذلك اليوم ولا إثم عليه في ذلك نعم أحسن الله ليكم يقول هل هناك شيء على المعتمر إذا لم يرتب الأدعية المسنونة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السعي بين الصفا والمروى ليس هناك فيما أعلم أدعية مسنونة تقال مرتبة في آآ آآ السعي بين الصفة والمروة في السعي بين الصفة والصفة والمروه نعم يوجد كتب كتبها بعض الناس وتكلف كتابتها بعض المؤلفين وقالوا الشوط الأول من آآ آآ السعي ويقال كذا والشوط الثاني والشوط الثالث والرابع كل شوط جعل له أدية هذه الأدعية المكتوبة المرتبة الموظفة لكل شوط هذه لا أصل لها في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه وهذا الترتيب نوع من الاحداث نوع من الإحداث وأتيان بعمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين أدعية للشوط الأول تقال فيه وادعي للشوط الثاني تقال فيه وادعي للشوط الثالث تقال فيه وهكذا فقول السائل عن هذه او سؤاله عن هذه الادعيه هذه الادعيه ليس لها اصل ليس لها أصل والذي عليك في بين الصفا والمروه أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى تسبيحا وتهليلا وحمدا وتكبيرا وتقرأ ما تيسر من القرآن وتدعو الله سبحانه وتعالى بما تيسر من الأدعية الجوامع المأثورة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه تعتني بذلك وأما مثل يعني هذه الكتب والقراءة فيها هذا كله ليس له أصل وأيضا ما يحصل في الطواف ومثله أيضا في السعي يكون أحدهم مع الجماعة الكبيرة يقرأ من الكتاب بصوت عالي ثم من معه يرددون بصوت عالي هذا كله ليس له أصل الدعاء الجماعي هذا محدث وفيه إشغال للناس وتفويت على من أراد أن يذكر الله بطمانينه وخشوع تفويت عليه لأنك إن كنت تقرأ القرآن ومرت من جوارك هذه المجموعة بصوتها العالي أخلف عليك قراءتك وإذا كنت في ذكر أخلف عليك ذكرك لله سبحانه وتعالى وأحيانا تكون في دعاء وتجد لسانك اختلط في دعائك بدعائهم كثيرا ما يحصل هذا ويرتفع الصوت من حولك لا تدري ماذا كنت تقول هذا كله ليس له أصل هذا كله ليس له أصل وإنما الإنسان بينه وبين الله عز وجل أدعو ربكم تضرعا وخفيا أدعو ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين بينك وبين الله اسأل الله وأليح عليه واكثر من مناجاته واسأله تبارك وتعالى من خير الدنيا والآخرة وقد صح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نعم أحسن الله ليكم وأحيانا هؤلاء الذين يلقنون احيانا يكون عوام هؤلاء الذين يلقنون الناس أحيانا يكون عوام يقرأ خطأ يكون بيده كتاب ويقرأ الكلمات خطأ والناس من ورائه ترفع صوتها بكلام خاطئ ترفع صوتها بكلام خاطئ أحد الافاضل قال لي مرة كنا في المطاف ومر بجوار جماعة وأمامهم قائد ويقرأ عليهم من كتاب يقول وإذا به يرفع صوته في الدعاء قائلا اللهم لا تدع لنا ذنبا هي ذنبا في فرق بين الذنب والذنب قال اللهم لا تدع لنا ذنبا يقول كان قريب مني جدا قلت له ما دام ذنب اذا قل إلا قطعته ما دام انه ذنب يقول التفت عليه قلت ما دام انه ذنب قل إلا قطعته اللهم لا تدع لنا ذنبا والناس وراءه يرددون مثله بصوت عالي فأحيانا يقرأ كلام خاطئ كلام خاطئ وبعض العوام من بعض الأعاجم أحيانا يجمع آيات مثلا من القرآن ودعوات لا يناسب ان يأتي بها مثل ما حدثني أحد الأفاضل أنه سمع رجلا في المطاف يقول رب إني نذرت لك ما في بطني محرره ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني بعضهم ما يدري أصلا ولهذا يعني الانتباه في هذا الأمر و أيضا مراعاة الأدعية الصحيحة الجامعة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف ألفاظها ويعرف معانيها ويحرص على دعاء الله تبارك وتعالى بها هذا هو المطلوب أما يرفع صوته بكلام عالي ومزعج ولا يدري اصلا ما هو هذا الكلام فليس هذا من الهدي ولا من السنة نعم أحسن الله ليكم يقول حاج يقول إذا لم يذبح الهدي ولم يدفع المبلغ للشراء ولم يصم وهو قادر فهل هذا ينقص حجه؟ لا شك إذا كان لا يستطيع ذبح الهدي إذا كان لا يستطيع ذبح الهدي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يستطع فصيام. ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فإذا كان يستطيع الهدي لا ينتقل للصيام وإذا كان لا يستطيع الهدي ينتقل للصيام نعم صلى عليكم يقول هل يمكن للحاج أو المعتمر لبس لباس الإحرام في الفندق قبل الخروج إلى المقات نعم لا حرج عليه في ذلك أن يغتسل في الفندق وأن يلبس لباس الإحرام في الفندق لكن النيه لا تكون إلا في الميقات. النية لا تكون إلا في الميقات. نعم. حسناً، الله عليكم يقول: سأحج متمتعا فهل يمكن لي أن اسافر إلى الطائف؟ وذلك بين الحج والعمره يمكن أن تسافر للطائف، لكن إذا رجعت إلى مكه فإنه لا بد أن تحرم من الميقات. لا بد أن تحرم من الميقات. الذي هو محادات السيل. فلا بد أن تحرم من الميقات، فإما أن تدخل بعمرة جديدة وهذا أفضل لك، أو أنك تلبي بالحج وتبقى على إحرامك وفي هذه الحالة تعتبر متمتعا نعم. إحسان الله ليكم يقول ما حكم تكرار الذهاب إلى مسجد قباء ابتغاء أجل العمره أكثر من مرة في اليوم الواحد؟ الذهاب إلى مسجد قباء. ابتغاء الفوز بهذا الثواب جاء فيه الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال من تطهر في بيته من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كاجر عمره ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا راكبا وماشيا فيذهب إلى الحاج يذهب الحاج الى قباء مره مرتين ثلاث لكن عليه أن يحرص على الاكثار من الصلاه في هذا المسجد مسجد الرسول صلوات الله وسلامه عليه وقد قال صلى الله عليه وسلم صلاه في مسجد هذا خير من ألف صلاه خير من 1000 صلاه فيما سواه إلا المسجد الحرام. حسنا الله عليكم يقول ما حكم من ترك واجبا من واجبات الحج؟ من ترك واجبا من واجبات الحج وهي سبعة، فإنه يجبر بدم. لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من ترك نوسا فعليه دم. من ترك نوسا والمراد بقوله من ترك نوسا أي من ترك واجبا من واجبات الحج لأن الأركان لا, لا يجبرها الدم الأركان لا يجبرها الدم والسنن والمستحبات ليس لها إن تركت طلب فعل شيء ليجبرها لأن المستحبات إن فعلها أثيب وإن لم يفعلها لم يعقب فإذا قول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسوكا فعليه دم أي من ترك واجبا من واجبات الحج من ترك واجبا من واجبات الحج ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب اللهم اغفر ذنوب المذنبين